وعلى منهجه ونحن في هذه الحلقة نستكمل ما وضعه المؤلف في تفسير سورة التين قال أثابه الله قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم وعلى الأول فالأجر هو الثواب إما بدوام أعمالهم لكمال عقولهم وإما بأن الله جل وعلا يأمر الملائكة أن تكتب لهم من الأجر ما كانوا يعملونه حال قوتهم من صيام وقيام وصدقة من كسبهم ونحو ذلك للأحاديث في حق المريض والمسافر فيظل ثواب أعمالهم مستمرا عليهم غير مقطوع وعلى الثاني فيكون الأجر هو النعيم في الجنة يعطونه ولا يمن به عليهم ولا يقطع عنهم كما قال جل وعلا أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا فإنهم أطاعوا وأجابوا نعموا بهذا الأمن وإن تمردوا وعصوا فيخرجون منها ويحرمون أمنها وهكذا تكون السورة ربطا بين الماضي والحاضر وانطلاقا من الحاضر إلى المستقبل فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فيما فعل بآدم وفيما يفعل بأولئك حيث أنعم عليهم بالأمن والعيش الرغد وإرسالك إليهم وفيما يفعل لمن آمن أو بمن يكفر اللهم بلى قال المؤلف أثابه الله تنبيه في الرد في قوله تعالى رددنا اشعار إلى رد الأمر إلى سابق له والأمر السابق هو خلق الإنسان في أحسن تقويم وأحسن تقويم شامل لشكله ومعناه أي جسمه وإنسانيته فرده إلى أسفل سافلين يكون بعدم الإيمان كالحيوان بل هو في تلك الحالة أسفل دركا من الحيوان وأشرس نفسا من الوحش فلا إيمان يحكمه ولا إنسانية تهذبه فيكون طاغية جبارا يعيث في الأرض فسادا وعليه يكون الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبإيمانهم وعملهم الصالحات يترفعون عن السفالة ويترفعون إلى الأعلى فهم يدركون أجرا غير ممنون وقد عم الحكم في ذلك بقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وفي هذه الآية السر الأعظم وهو كون الخشية في الغيبة عن الناس وتلك أعلى مراتب المراقبة لله والخشية هي أشد الخوف قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين الدين هو الجزاء كما في قوله جل وعلا من سورة الفاتحة مالك يوم الدين والخطاب قيل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما في قوله فما يكذبك هي بمعنى من أي فمن الذي يكذبك بعد هذا البيان بمجيء الجزاء والحساب ليلقى كل جزاء عمله قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين السؤال كما تقدم في قوله ألم نشرح أي للإثبات وهو سبحانه وتعالى بلا شك أحكم الحاكمين كما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال اللهم بلى كما سيأتي وأحكم الحاكمين قيل أفعل تفضيل من الحكم أي أعدل الحاكمين كما في قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا وقيل من الحكمة أي في الصنع والإتقان والخلق فيكون اللفظ مشتركا ولا يبعد أن يكون من المعنيين مع وإن كان هو في الحكم أظهر لأن الحكيم من الحكمة يجمع على الحكماء فعلى القول بالأمرين يكون من استعمال المشترك في معنييه معا وهو هنا لا تعارض بل هما متلازمان لأن الحكيم لا بد أن يعدل والعادل لا بد أن يكون حكيما يضع الأمور في مواضعها وقد بين الله جل وعلا هذا المعنى في عدة مواطن كقوله سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار الجواب لا وكقوله جل وعلا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بيان لعدم عدالتهم في الحكم وبعده عن الحكمة ومعلوم أن عدم التسوية بينهم في مماتهم أنه بالبعث والجزاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين في صنعه وخلقه خلق الإنسان في أحسن تقويم وهو أعدل الحكام في حكمه لم يسوي بين المحسن والمسيء وقد اتفق المفسرون على رواية الترمذي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومثله عن جابر مرفوعا وعن ابن عباس رضي الله عنهم قوله سبحانك اللهم فبلى والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة التين وستكون لقاءاتنا بعده في تفسير سورة العلق إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته